وَإِنْ مَا تُعْرِضَنَّ عَنْهُ مُبْتَغِ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ وَإِنْ مَا تُعْرِضَنَّ عَنْهُ مُبْتَغِ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إلى علقك وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ البس ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك وراسب صحاط الا لذك ولا تبسطها كل البسط فتقعد مالموم محسور ولا تبسطها قليلا بسط فَتَطَّعُدَ مَن مَّنحُورَا إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ قَرْمًا مَّن يَشَاءُ ويقدر انه كان بعباده خبيرا بصيرا ان كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق ولا تقتلوا أَ لادَكُم قَشكَ إِلااقَ نَحننُ نَرّوقُهُم وَإكُمْ نَحنُّ نَّوقُهُم وَإكُم إِ قَط كَانَ خِطُ أَن قَتْلَهُمْ كَانَ حِطًّا كَبِيرًا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فاحشة وساء سبيلا وتاء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قُتِلَ مَظللُ مَم فَقَجَ عَ النِ وَلِّهِ سُِقانَم فَلَا يُرِف فيِقَد قُتِلَ نَظللُ مًَا فَقَلَجَعَ النِ وَلجِهِ سُقًا فَلَا يُسِف فِقَد إ هُوَ كَانَ مَنْصُورًا إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ بالتي هي احسنوا حتى يبلغ اسد واوفوا بالعهد واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا ان وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ وَأَوْفُوا كَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ذَلِكَ قَيْرٌ كان مت ميلا ولا تقف ما ليس لك به علم ولا تظن ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا جمع ولبصر ومن سوء ادفل لولا لك كان عنفمت اولى ولا تمشي في الارض مرحا ولا تمشي تَخْرِقُ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولَا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولَا كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عند ربك كل ذلك كان تيرئه عند ربك مكروها